الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته يقول الله تبارك وتعالى مخاطبا بني إسرائيل في جملة ما خاطبهم به في هذه السورة الكريمه سورة البقرة واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين استعينوا في كل أموركم بالصبر بجميع أنواعه وكذلك الصلاة استعينوا بها بفرضها ونفلها هذه الصلاة شاقة إلا على المتقين الخاشعين الذين يخافون الله تبارك وتعالى ويخشونه ويرجون ما عنده ويوقنون أنهم ملاقوا ربهم جل جلاله وتقدست أسماؤه بعد الموت فيجازيهم ويحاسبهم على أعمالهم وأنهم راجعون إليه يوم القيامة كما قال الله تبارك وتعالى الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون فهي شاقه إلا على الخاشعين الذين وصفهم الله تبارك وتعالى بهذه الصفة يظنون أنهم ملاقوا ربهم والظن المراد به هنا اليقين فإن الظن يأتي لمعنيين في كلام العرب وفي كتاب الله عز وجل المعنى الأول اليقين كما في هذه الآية وكما في قوله تبارك وتعالى عن قول الجن وأن ظننا أن نعجز الله في الأرض ظننا أي علمنا وايقنا وهكذا في قوله إني ظننت أني ملاق حسابي المقصود به أنه كان متيقنا ولا ينفع في ذلك إلا اليقين ويأتي لي الظن المعروف الذي يكون خلاف اليقين فهذا كما قال الله عز وجل عن هؤلاء الكفار إن ظنوا إلا ظن وما نحن بمستيقنين فهم يتبعون الظنون والظن لا يغني من الحق شيئا فالله تبارك وتعالى في هذه الآية يقول واستعينوا بالصبر والصلاح وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشع هذه الصلاة مع الصبر هما أعظم عون للعبد على تحمل الصعاب والمشاق ولذلك جاء مع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في قوله تبارك وتعالى في وصية لقمان لابنه حينما قال له يا بني اقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك فأمره اولا بإقام الصلاة وذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعقب ذلك بالصبر على ما أصابه فذلك عقبه الله تبارك وتعالى بهذا الختم لتلك الآية في وصية لقمان بأن ذلك من عزم الأمور إن ذلك من عزم الأمور واستعينوا بالصبر والصلاة استعينوا بالصبر والصلاة على ماذا؟ استعينوا بالصبر والصلاة استعينوا بالصبر, والصلاة استعينوا بالصبر الصبر على طاعة الله والصبر عن معصيته والصبر على الأقدار المؤلمة كل هذا يحتاج إلى صبر فهذه ثلاثة أنواع لي. الصبر وهي داخلة في هذا الامر الطاعه تحتاج الى صبر يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا وكذلك ايضا ترك المعاصي ومطلوبات النفس من الشهوات المحرمه يحتاج الى صبر فالنفس تنازعه لفعل شهواتها ومرغوباتها من المعاصي و ارتكاب حدود الله تبارك وتعالى فيحتاج إلى الصبر كل بحسبه من الناس من تنازعه نفسه لاخذ المال الحرام ومن الناس من تنازعه نفسه للنظر الحرام ومن الناس من تنازعه نفسه للظلم والعدوان لا سيما إذا كان ذلك مقدورا له فيتسلط على غيره إن كان ذلك الغير هو ولده أو زوجته أو من تحت يده من خادم وأجير أو كان ذلك غير هؤلاء ممن يعملون تحت يده أو له ولاية عليهم والإنسان ظلوم جهول فلا يحجزه عن هذه الأوصاف إلا الصبر الصبر حبس النفس لان الصبر بمعنى الحبس ولهذا يقال قتل فلان صبرا يعني أنه حبس على القتل ضربت عنقه يعني لم يقتل مواجهة في ميدان المعركة وإنما حبس للقتل فهذا الصبر هو حبس النفس فدخل فيه هذه الأنواع الثلاثة استعينوا بالصبر والصلاة الصلاة المكتوبة والصلاة غير المكتوبة كالراتبه وسائر النوافل لا ما قيام الليل الله تبارك وتعالى لما ذكر لنبيه صلى الله عليه وسلم لما أمره بقيام الليل قم الليل إلا قليلا ماذا قال له بعد ذلك إن سنلقي عليك قولا ثقيلة فتحمل أعباء الدعوة والصعاب والمشاق التي يلاقيها الداعية في سبيله بطريقه الذي تحتاج إلى وصبر واحتمال والصبر قد ينقطع والإنسان القوي قد يضعف ما لم يكن لطف من الله عز وجل بالفتاة وهذه الألطاف من أعظم مقوماتها وأسبابها هي هذه الصلاة ولاحظوا هنا أنه لم يقل استعينوا بالصبر والصلاة على كذا على تحمل الأقدار المؤلمة أو على المشاق والمصاعب في الأعمال الدنيوية وطلب الرزق أو على المشكلات والهموم أو على العبادة والطاعة أو على جهاد الأعداء وإنما أطلقه والأصل أن حذف المتعلق يفيد العموم النسبي يعني حذف هنا المتعلق استعينوا بالصبر والصلاة على ماذا؟ يبقى على إطلاقه استعينوا بالصبر والصلاة على كل مطلوب من مطلوباتكم الدنيوية والأخروية مما تقصدونه وتسعون إليه ومما يقع من غير اختياركم فالذي يسعى إليه الإنسان ويطلبه مما لا يلحقه فيه تبعه يعني غير الآثام والمعاصي والذنوب فهذا صبر مذموم إذا صبر نفسه على طلبها لكن الصبر المحمود هو الصبر على المطالب التي يطلبها العبد مما لا يلحقه فيه تبعه أو يكون مشروعا في حقه فمن ذلك المطالب الدنيوية في طلب الرزق وما إلى ذلك فالإنسان كما قال الله عز وجل لقد خلقنا الإنسان في كبد يكابد فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى تشقى وقد ذكرت في بعض السنوات الماضية مناسبة تتعلق بهذه الآية فتشقى قلنا إنه ذكر الضمير مثنى فلا يخرجنكما آدم حوى وأعاد الضمير مفردا فتشقى من الذي يشقى؟ آدم عليه الصلاة والسلام أخذ منه بعض أهل العلم أنه أعيد الضمير مفردا لأن الرجل هو الذي يخرج فيضحى يتعرض للشمس ويشقى في طلب الرزق ويعتمل خارج المنزل ليوفر لقمة العيش لزوجته وأولاده والمرأة قارة في بيتها، فأضاف الشقاء إلى من؟ إلى الرجل ليه؟ لماذا؟ لأنه الذي يخرج يكابد، والمرأة في خدرها لا تخرج كما هي الفطرة، فالمرأة تقوم بوظيفتها الرئيسه وهي القيام على الزوج والأولاد وتربيهم أحسن تربية، ولا تكل ذلك إلى غيرها، فتكون كمرضعة أولاد أخرى وضيعت أولادها. ذاك الضلال عن القصد تعمل أجيرة عند آخرين وتترك الوظيفة الكبرى الأساسية فالمقصود هنا أن هذه الحياة تعب وعناء ومكابدة يخرج الإنسان من بطن أمه باكيا ويلقى أنواع المكابدة والتعب من حر وبرد وجوع وعطش وألم ومرض وسهر وما إلى ذلك ويكابد فإذا أراد شيئا من هذه الدنيا أن يطلبه من مال ليحصله يحتاج إلى عمل كد وشقاء وإذا أراد أن يتعاطى شيئا من هذه التي يحصلها من المطعوم والمشروب يحتاج إلى ان يعتمل حتى ينضج هذا الطعام ويهيأ ولربما يعجبه أو لا يعجبه وإذا أراد زوجة يحتاج أن يعمل دهرا طويلا حتى يحصل المهر وما يتطلبه هذا الزواج وقد تلائمه هذه الزوجة وقد لا تلائمه وقد تكون سببا لغم وشقاء الذي تعب حتى حصلها فهذه الحياة كبد يكابد الإنسان في طلبها يكابد مع ولده يكابد مع من حوله يحتاج إلى توطين للنفس على الصبر لأنه يصله من أنواع التعب والألم والأذى وليس يخلو أحد من ضد كما قيل ليس يخلو المرء من ضد ولو حاول العزلة في رأس جبل فإذا كان ربنا تبارك وتعالى لم يسلم من الأذى أذى الناس يؤذيني ابن آدم ولا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام سلموا من الأذى فدل ذلك على أن السلامة متعذرة إذن يحتاج الإنسان إلى شيء يستعين به لئلا ينفرط صبره فيصدر منه ما لا يليق أو ينكسر وينهار يحتاج إلى أن يستعين بالصبر والصلاة على أيضا فعل العبادات هذه الصلاة التي نصليها هذا الصوم الذي نصومه إلى متى؟ نقول طالما أن عقل الإنسان معه فإنه لا يترك الصلاة وطالما أنه قادر على الصوم فإنه يصوم فهذا لا يحد بسنة وسنتين وثلاث وأربع إلى آخره وإنما لزوم للصراط المستقيم ولشرائع الإسلام إلى الممات فهذا يحتاج إلى الصبر فالمسألة ليست طفرة أن يصلي الإنسان أيامًا ثم يترك الصلاة ويمل ويسأم ما الذي يجعل هذا الإنسان يستمر ويصبر الصلوات الخمس إذا أذن المؤذن ترك ما في يده وتوجه إلى المسجد هكذا يكون ديدنه في العمر كله فهذا يحتاج إلى استعانة على ذلك بالصبر والصلاة ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة وكان يقول أرحنا بها يا بلال وكذلك ابن عباس رضي الله عنهما لما جاءه نعي أخيه قثم نزل عن راحلته وهو في طريقه إلى مكة وقارأ هذه الآية واستعينوا بالصبر والصلاة استقبل القبلة وصلى ركعتين فهذا مما يقوي النفس فإذا جاءت المصيبة وكان الإنسان أمام الشده والصعوبة يتوضا ويستقبل القبلة ويكبر ويصلي ركعتين بدلا من النياحة فإنها لا ترد فائتا ولا تدفع المصيبة وإنما يحصل بها الوزر وفوات الأجر فالتجلد في استقبال المصائب ونحو ذلك يحتاج إلى توطين للنفس على الصبر بالإضافة إلى هذه الصلاة هذه هذه الصلاة تمنح الإنسان قوة في التحمل لا يحصل ذلك بدونها بحال من الأحوال ولذلك نجد الذين لا يصلون يكون عندهم من قلة الاحتمال والصبر يكون عندهم من الجزع ما لا يقادر قدره بل ربما يكون الواحد منعما مرفها ومع ذلك يكون في حالا من الحسرة والضيق الحياة بطبيعتها صعبة ولذلك انظروا إلى الذين لا يعرفون الله في بلاد الغرب مثلا المصحات النفسية الاكتئاب القلق وقد ذكرت في بعض المناسبات تلك الطبيبه التي تسأل امرأة حينما رأت صواحباتها يضاحكنها حينما أتينا لعيادتها فدخلت مرتين وخرجت تنظر فبعد أن خرجوا سألتها قالت هل أنتم تناولتم شيئا قالت لا يعني هل أخذتم شيئا مسكرا أو نحو ذلك قالت لا قالت إذن لماذا تضحكون قالت سبحان الله نضحك نوانس بعضنا وهكذا مجالسنا نتحدث نضحك نسر فتعجبت قالت لكننا لا نعرف هذا لأن الحياة عندهم شقاء تقول ولذلك كثرت الأعياد عندهم ويكثرون فيها من شرب المسكرات من أجل أن يخرجوا من واقعهم هي كئيبة مع ما هم فيه من مظاهر التقدم المادي كما هو معلوم وهكذا حينما أرأت تلك المرأة وقد ظهرت عليها مبادئ الاسقاط إسقاط الحمل ولم تكن تحمل من قبل هذا أول حمل فكانت تقدم لها وتمهد بمقدمات طويلة فلما سألتها ما الخبر فأخبرتها أن هذه بوادر إسقاط فقالت الحمد لله تعجبت هذه وذهلت كيف تقولين هذا هكذا ببساطة بعد هذا الانتظار هذه السنوات ثم يسقط الحمل وتقولين الحمد لله هذا قضاء الله وقدره تعجبت كيف أنتم تعيشون فهؤلاء تطحنهم هذه الحياة بما فيها هؤلاء لا يعرفون الصبر ولا الصلاة وقد صدر تقرير قبل سنين في مصر عن المخدرات والإدمان وما أشبه ذلك فكان في ضمن هذا التقرير مما لفت نظري أنه لا يوجد حالة واحدة أن صاحبها يحافظ على الصلاة ولا حالة. ما الذي جعلهم يصيرون إلى الإدمان؟ هو هذا التمزق هو الروحي فيبحثون عن شيء يحصل به الشرود عن الواقع المشهود عن الحياة الصعبة عن المشكلات التي يواجهونها فيذهب إلى عالم الوهم فيكون كالمستجير من الرمضاء بالنار استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين كان الشيخ عمر ابن سليم رحمه الله من علماء القصيم في القرن الماضي عالم معروف قاضي مشهور كان إذا نزل به مصيبة أو نحو ذلك أو شده ترك درسه الذي بين العشائين ويصلي ما بين ذلك أكذا كان قديما وحديثا أهل العلم والإيمان ثم ايضا لاحظوا قوله وانها لكبيره الا على الخاشعين كبيره فحينما يفرض الله عز وجل علينا الصلاه العباده الشاقه لكن هي صله بين العبد وربه وهي مداواه للنفوس والارواح حينما تكون متصله بباريها وخالقها جل جلاله فذلك هو مدد الحياة لها ولا حياة لها إلا بذلك تكون كالأرض التي قطع عنها سبب الحياة وهو الماء فإذا جفت هذه النفوس وانقطعت الصلة بالله عز وجل التي عنوانها هذه الصلاة فإن هذه النفس تتصحر وتجف ثم بعد ذلك يحصل لها الموات. أخذ من هذا شيخ الإسلام رحمه الله هذا الموضع أنه ليس من حسن الرعاية لمن تحت يد الإنسان أن ينظر في رغباتهم فيحقق هذه الرغبات يعني أن الوالد حينما ينظر إلى أولاده ما الذي يريدون ولو كان يضرهم وإذا كان عليهم مشقة فالاستيقاظ للصلاة صلاة الفجر أو صلاة الظهر في مثل هذه الأيام أو الذهاب إلى الحلقة أو غير ذلك تركهم وأعاد عليهم هذه الأغطية وتركهم ينامون فهذا من التفريط وليس من حسن الرعاية والقيام عليهم بالتربية الصحيحة النفوس تحتاج إلى أن تعالج بما يرفعها وينفعها وقد يكون ذلك. بأمور تشق عليها فالله قد فرض هذه الصلاة وأخبر أنها كبيرة إلا على الخاشعين فلا تنظر إلى طبيعة العبادة أو العمل أنه شاق أو غير شاق ولكن انظر إلى المصالح المترتبة عليه وما يحصل بسببه من الثمار الطيبة ثم أيضا يؤخذ من هذه الآية واستعينوا الصبر والصلاة وانها لكبيره إلا على الخاشعين إلا على الخاشعين يعني تخف عليهم يؤخذ منها أن خفت الطاعة من آثار محبة المطاع جل جلاله ولهذا فإن قرة عين المحب في طاعة المحبوب وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت قره عيني في الصلاة قره العين وإنما تقر عين الإنسان في الشيء الذي يستلذه ويفرح به ويغتبط لان دموع الفرح كما قيل بارده ودموع الحزن ساخنه وجعلت قره عيني في الصلاه فهذا فيما يكون فيها من الصله بالله ومناجاته والقرب منه وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ثم أيضا دلت هذه الآية على أن الخشوع إلا على الخاشعين ومن أعظم ما يخفف هذه العبادات الشاقة التي منها الصلاة والخشوع يكون في الصلاة ويكون وصفا للعبد في كل حالاته قال فلان من الخاشعين من المخبتين فهذا الخشوع أصله في القلب فهو من ومستقره ويكون آثاره على الجوارح يحصل في القلب من الانكسار والإخبات لله تبارك وتعالى فهذا الخشوع مجموع أوصاف ينكسر معها القلب ربه وفاطره تبارك وتعالى ويظهر أثر ذلك على الجوالح ونجد كلام أهل العلم في تفسير الخشوع يختلف فمنهم من يفسره ببعض مظاهره وهذا كثير ومنهم من يفسره ببعض معانيه أو أجزائه أو أوصافه قد تكلمنا على هذا المعنى بكلام مفصل في الكلام على الأعمال القلبية إلا على الخاشعين من هؤلاء؟ يكفي هذا البيان من الله تبارك وتعالى الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون فمن أعظم أسباب المحافظة على الصلاة أيها الأحبة ومن أعظم ما يقوي على ذلك هو الاتصاف والتحقق بالخشوع ثم أيضا حينما يتذكر العبد أنه سيلاقي ربه تبارك وتعالى فيقف بين يديه ويحاسبه ويجازيه على أعماله فعندها إذا وقف بين يدي الله تبارك وتعالى فإنه لا يستثقل هذه الصلاة ولذلك كان بعض السلف رضي الله تعالى عنهم وبعض أهل العلم يذكرون هذا المعنى فيما يتحقق به الخشوع ان يستشعر العبد حينما يقف في الصف وقوفه بين يدي الله للحساب يخشع ساله لو كان يقف امام عظيم من اهل الدنيا فانه لربما يحسب حسابا لتحريك شفته او جفنه فكيف الوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى ثم ايضا حينما يستشعر الإنسان وسيرجع إلى الله وأنهم إليه راجعون فإليه المرجع والمصير العبد سيلاقي ربه وسيرجع إليه فهما موقفان كما قال الحافظ ابن القيم رحمه الله من حسن وقوفه في الموقف الأول رجي أن يحسن وقوفه في الموقف الثاني موقف الأول في الصلاة والموقف الثاني بين يدي الحساب إذا وقف للحساب فهذاني موقفاني للعبد وهذه الصلاة أيها الأحبة هي مدد مدد للصبر أيضا مدد للصبر وحينما يستشعر الإنسان أنه سيرجع إلى الله تبارك وتعالى فذلك مدد آخر يعلم أن الحياة الحقيقية هناك وأن هذا مزدرع للآخرة فيصبر ويتحمل وإذا كان العبد في حال من الخشوع الذي لا يتحقق إلا بمحبة الله تبارك وتعالى والخوف منه ومراقبته فإنه بذلك يأنس بهذه الصلاة ويسر لهذا كان بعض السلف يقول إني لأدخل في الليل فيهولني فينقضي وما قضيت منه أربي كانوا يقولون أهل الليل في ليلهم يعني أعظم أنسا من أهل اللهوي في لهوهم وكان بعضهم يقول عن نفسه ومن على شاكلته انهم في لذة لو علم بها الملوك وأبناء الملوك قال لجالدون عليها بالسيوف وشيخ الإسلام يقول في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل الجنة الآخرة وكانوا يقولون أطلب قلبك في ثلاثة مواطن وذكر منها ذكر منها الصلاة وكلامهم في هذا كثير ومن ثم أقول أيها الأحبة هؤلاء الخشع لله تبارك وجوههم لربهم وخالقهم جل جلاله لا تكون هذه الصلاة صعبة عليهم بل تكون مؤنسة لنفوسهم وأرواحهم بل قد يستوحش من الناس ومجالس الناس ويأنس بالصلاة ومناجاة الله بخلاف من ضعف يقينه وخشوعه فهو في الصلاة يتململ وإذا طلع من باب المسجد ربما يقف بالساعة هو أكثر يتحدث ولا يشعر لكن لاحظوا امرا وهو أن من كان يناجي ويتحدث مع من يحبه كثيرا فإنه لا يشعر بالوقت يمضي الوقت الطويل وهو يلتذ ولا يشعر بالتعب فكيف بمناجاة الله عز وجل وهكذا العمل والمزاولات والذهاب والمجيء إذا كان يعمل في خدمة من يحبه جدا فإنه يستلف بهذا التعب وتحقيق مطالبه يحاول أن يتعرف عليها وأن يبحث عنها من أجل أن يحقق ذلك له هذه كلها أيها الأحبة تخفف هذه المشاق وذلك إذا كانت هذه الصلاة قد دخلها العبد بقلب حاضر يستحضر الهيئات الركوع والسجود وما يقوله فيها من قراءة وذكر ونحو ذلك فلا تسأل عن حال هذا والله المستعان وهكذا إذا كان العبد غير موقن بلقاء الله تبارك وتعالى وانه لا يحاسب ولا يجازى او ضعف يقينه في ذلك صارت هذه الصلاة عنده عناء وتعب ولا يرجو بإقامتها ادراك نفع ولا دفع ضر فتكون كبيره ثقيله فادحه في حقه كما يقول ابن جرير رحمه الله وهكذا ايضا فان هذه الصلاه تخف على هؤلاء الخاشعين لانهم يعلمون بالمدخرات التي تكون لهم من هذه العباده فذلك يخفف إذا علم الإنسان قدر ما يطلب هان عليه ما يبذل ويطلب رضا الله والجنة فيكون البذل في هذا السبيل سهلا خفيفا وعلى كل حال دل قوله واستعينه بالصبر والصلاة على أن أصل كل خير الذل والخضوع لله تبارك وتعالى والإخبات تقي بقيه تركها في ليله في الليله الاتيه ان شاء الله وأسأل الله عز وجل ان يعيننا واياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته